أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَهُ تَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحِ مَا نَعْدَا كَلَّا سَنكُتُبُ مَا يَقُولُونَ وَنَمُدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُ مَا يَا فَأُرْدُ وَتَخَالُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ مَعِذَا كَلَّا سَيَعْلَمُونَ إِنَّ نَبِيَّ بِيَئْدًا تَجِيبُ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِ بُدًا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا تؤذم اذ فلا تعجل عليهم انما معد لهم معدا يوم نحشور المد تَنقِينَا إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْـمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا تَخَذَ اِنْ دَهْرُ وَمَنْ يَعْدَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَنَقْدِرَ دُسْتُم شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ قُدْرَتِ رَبِّهَا قُلِ الارْضُ وَضَعِرَ الْجِبَالَ غَدًا أَدْعُوهُ لِرَحْمَنٍ عَلَّى وَمَا يَنظُرُ إِلَى رَحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِرٌ رَّحْمَنًا لَنَكُونَ أَحصَاوَ الْمُعَدَّ وَمَعَدَّ وَانْقُلُوهُمْ